بسم الله الرحمن الرحيم إننا أعطيناك الكوسر إننا أعطيناك الكوسر إننا أعطيناك الكوسر إننا أعطيناك الكوسر إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ إن شانئك هو لبتر إن شانئك هو إن شانئك هو إن إن بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو لبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر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 إن شانك هو لبتر